بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم واحد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 لا يسمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب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 dan jika mereka melihat ayat, mereka akan menggunakan Dan mereka berkata, sehingga ini hanya sejirat Dan jika kita mati dan kita berkata dengan kerabat dan kita berkata Dan jika kita berkata dengan Awa abakuna al-awalun Qul n'amu wa an-tum daakhirun Fainnama hiya zajara waahidatun Faiza hum yagurun Waqalun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 innahum mas'ulun malakum la tanaṣarūn bal humul yawma mustaslimūn wa aqbal baghduhum 'ala baghdiyatasā'ūn qālū ياكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلّقان بل كنتم قوما طغيٰن Faham kita kauul Rabbina, inna lazain kull, faaqwina kull, inna kullna qawil, fainnahum yoom al-Ghazab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 bila jاء bilhak, wa sadaqa al-murselin. Inna kum ladaikul arvaab al-alim. Wama tujizawna illa ma kunntum t'amaloon. Ilaa ibadallahi almukhlasin. Aulah para mereka adalah rizq mengalum Fawa kebunat dan mereka berkata Dalam jennaan Dalam jennaan Dalam jennaan بيطاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهم نحن baygun makinun فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنت كَلَّا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ قال عثراه في سواي الجحيم قالت الله إن كتلت الردين ولو لنعمت ربى ل كنت من المحضرين أثما نحن بميتين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 فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِيُؤْنَى مِنْهَا الْبُقُورُ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لإلى الجحيم. إن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 وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم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 وقال إني ذاهب إلى رب سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بولاء من حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني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 Kazalik najiz al-muhsinin, innahu min ibadina al-mu'minin, wabashrnaahu bi ishak nabiyin min al-salihin,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 ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن القالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين Inna min ibadi na'lmu minin Wa inna luqan le min al-mur-salin Ith najjayna ajma'in Illa ajooza fil al Thumma dhamma مِنَ الْآخِرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بقنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمت ومسعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكه يقولون ولذ الله وإنهم لكاذبون أصفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين واجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحطرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنكم عليه بفاتنين إلا من هو صالي الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ عَﺼْبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّعًا عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ